أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسین والقرآن الحكيم إن كلا من المرسلين على صراط مستقيم تزيل العزيز الرحيم لتوذّر قوم ما أذّر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم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 إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصلناه فيه إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يرو كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهن لا يرجعون وإن كن لم جميع لدينا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 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تبت الأرض مما تبت الأرض ومن أنفسهم ومن لا يعلون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 يسبحون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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَاهِ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 هذه جهنم التي كنتم توعدون اصنوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أقواههم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 دُمْ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ